في بيان أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر من صفاتهم أنهم يأمرون بصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك يعني أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك والرفق ضد العنف وهو لين الجانب. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك وهذا يشمل المملوك الآدمية والبهيم. فالرفق بالمملوك الآدمية أن تطعمه إذا طعمت وتكسوه إذا كثسيت ولا تكلفه ما لا يطيط. وهذه مفردات وجمل تحتها كثير من الشرح والبيان فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فالرفق بالمملوك الآدمي أن تطعمه إذا طعمت وتكسوه إذا اكتسيت ولا تكلفه ما لا يطير والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى يختلف بحسب ما تحتاج إليه ففي الشتاء تجعل تلك البهائم في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد وفي الصيف تجعل في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر ففي الشتاء تجعل في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر ويؤتى لتلك البهائم بالطعام وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالراعي وإذا كانت مما تحمل فلا تحمل ما لا تطيح هذا من صفات أهل السنة والجماعة وهذا أمر مهم هو أن أهل السنة والجماعة في اعتقادهم بوصولها وفي صفاتهم وشياتهم تنظم تلك الأصول وتلك الصفات الحياة كلها ولو أن الإنسان كان منتسبا إلى أهل السنة والجماعة انتسابا صحيحا وقام بما يجب عليه اعتقادا وعملا وسلوكا ومنهجا لاستقامت الدنيا كلها فتأمل في هذا فهذا يلجمك هذا يلزمك الرفق بالمملوك الآدمي والرفق بالمملوك من البهاء سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى على هذا التفصيل، وهذا يدل على كمال الشرع، وأنه لم ينس حتى البهائم وعلى شمولية طريقة أهل السنة والجماعة. يعني هذا يدل على شمولية طريقة أهل السنة والجماعة، كما يدل على كمال الشرع. فطريقة أهل السنة والجماعة ليست طريقة جزئية. وليست بالتي تنظر إلى الأمور نظر عوراء وإنما هي مستقيمة على هذا النهج لأنها دين الله وهي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان صفات أهل السنة والجماعة وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق وقد ذكر الشيخ قبل ذلك وهو يشرح كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل هذا القول وينهوه وأيضا ويأمرون قال إذا كانوا يأمرون بهذا فهم بالعمل به أولى وإذا كانوا ينهون عن هذا فهم بالانتهاء عنه أولى لأن أهل السنة والجماعة كما علمهم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمرون بشيء ويخالفون ولا ينهون عن شيء ويأتون بل إنهم إذا أمروا بشيء يكونون أسرع الناس إلى الإتيان به وإذا نهوا عن شيء يكونون أبعد الناس عنه فقوله أي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مثل هذا والرفق بالمملوك يعني يأمرون بالرفق بالمملوك نعم يأمرون بذلك غيرهم أو يأمرون أنفسهم في من يأمرونه ممن يلزمه هذا فهم إما أن يقال يأمرون أنفسهم ويأمرون غيرهم أو يأمرون غيرهم وهم بالإتمال بذلك أولى وكذلك وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ينهون على الفخر والفخر المباهات بالمكارم والمناقب من حسب وناس والخيالاء الكبر والعجب والبغي هو العدوان والاستطالة الترفع على الناس واحتقارهم والوقيعة فيهم والاستطالة على الخلق بحق لأنه من استطال بحق فقد افتخر وإن استطال بغير حق فقد بغى ولا يحل لا هذا ولا هذا لأنه قد يستطيل بحق كيف؟ إذا كان مفتخرا والافتخار قد يكون بحق فأن يباهي بالمكارم والمناقب من الحسب والنسب ويكون هذا أي هذا الذي يشار إليه من المكارم والمناقب في الحسب والنسب قد يكون صحيح فهو حينئذ قد يفتخر هو يفتخر بحق ولكن هذا الاستخار لا يجوز وهذا مما نهى عنه الشر لأن الفقر كما هو معلوم مما حرمه الله رب العالمين وعلى الإنسان أن يكون متواضعا لربه تبارك وتعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فحرم الله رب العالمين الفعلاء وحرم الله رب العالمين الفخر الفاخر المباهاه بالمكارم والمناقب من حسب ونسب هم ينهون عن الفخر وعن الخيانات الكبر والبغى أي العدوان والاستطالة بالترفع على الناس واحتقار الناس والوقيعة بين الناس بحق لأنه إن استطال بحق فقد افتفر وبغير حق لأن الاستطالة بغير حق بغض فلا يحل لا هذا ولا هذا قال السيخ الشارح رحمه الله تعالى الفخر بالقول فإذا افتخر أتى بذلك قولا والخيلاء بالفعل والبغي العدوان والاستطالة الترفع والاستعلام فينهون عن الفخر أن يتفافر الإنسان على غيره وأن يفخر عليه بقوله فيقول أنا العالم وأنا الغني أنا الشجاع إلى غير ذلك مما يمكن أن يقال وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول ماذا أنتم عندي فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق الخيلاء تكون بالأفعال فالفخر يكون بالأقوال والخيلاء تكون بالأفعال يتخيل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته إذا ما شاء يعني يشعر خده ويمشي في الأرض مرحا فأنه وصل إلى السماء والله عز وجل ربق من هذا فعله فقالت تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يعني من تكون إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا فمن تكون أهل السنة والجماعة ينهون عن هذا ويقولون كن متواضعا في القول وفي الفعل حتى في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الجميلة الحميدة إلا حيث دعت الضرورة أو الحادة إلى ذلك فقول ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه هذا رواه مسلم فإنه رضي الله عنه قصد بذلك أمري قصد عبد الله ابن مسعود بهذا القول الذي قاله وهو دلالة على ما عنده من الصفات الحميدة من العلم بكتاب الله تبارك وتعالى قال لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه فإنه رضي الله عنه قصد بذلك أمري الأول حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى والثاني دعوتهم للتلقي عنه والعمدة في هذا الأمر هو ما قاله يوسف عليه السلام للملك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم لأنه لم يكن هناك من يعرفه وكان القوم على غير الإسلام الحنيف فدل على نفسه بهذا القول ويقول علماء إنه من كان في مثل تلك الحالة فإنه قد يتوجب عليه أن يدل على نفسه يعني إذا كان في مكان يقتل فيه وقد عم فيه الجهل وهو من أهل العلم فلا يصح أن يماشي الجهلاء فيما هم فيه ولا يدل على نفسه بعلمه من أجل أن ينفع الله تبارك وتعالى به من هناك كما تجد ذلك في مظان في بحث هذا الأمر خاصة لأن أهل السنة والجماعة لا يخرون على أحده لأقوالهم ولا يتطولون على أحد ولا يختالون في حركاتهم لا في مشيهم ولا في حركة حياتهم ولكن كما ترى يقول عبد الله بن مسعود لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله كبلوه الإبل لا ركبت إليه فقصد أن يحث الناس على تعلم كتاب الله تبارك وتعالى وأنه أمر يسعى إليه أمر يسافر من أجله وترتكب المشقة وتحتمل في سبيل طلبه ثم يدعوهم للتلقي عنه رضي الله تعالى عنه الإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبدا سواء ذكرها للناس أم لم يذكرها بل إن الرّبّ إذا صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم فاحذر هذا الأمر يقول الشيخ الإنسان الصفات الحميدة لا يظن لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبداً يعني ما دام لا خصال حميدة فإن ذلك لن يخف عليهم كالذي يحمل المسك فدل عليه رائحته فكذلك الخصال الحميدة ستظهر في معاملاته وفي أقواله وفي حركة حياته في بيعه وشرائه في لفظه في صمته في حركته في سكونه لا بد أن يظهرها فيقول الشيخ حينئذ ينبغي على الإنسان أن يكون بعيدا عن الثناء على نفسه لأنه إن أفنى على نفسه صارت منقصة ويصير هذا الثناء على النفس منقصة عند الناس وسقط من أعينهم فاحذر هذا الأمر وأما البغي فهو العدوان على الغير ومواقعه ثلاثة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراب هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس وأخرجه مسلم عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة عجمعين إن دماءكم أموالكم أعراضكم. هذه هي الثلاثة المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقع عليها العدوان يقع العدوان على الدماء ويقع العدوان والبغي على الأموال وعلى الأعراب البغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراب في الأموال مثل أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما كان عليه أو يأخذ ما ليس له فهذا بغي على الأموال وهالكلام كما ترى مركز جدا يقول مثل أن يدعي ما ليس له هذا قسم أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما كان عليه هذا قسم أيضا أو يأخذ ما ليس له فهذا بغي على الأموال وفي الدماء يكون البغي بالقتل فما دونه يعتدي على الأنسان بالجرح وما يعلو فوق الجرح إلى القتل، فيعتدي على الإنسان بالجرح والقتل، فهذا عدوان على الدماء. وأما في الآراب، فيحتمل أن يراد بها الأعراض يعني الشمعة، لأن العرض في أصل اللغة هو موطن وموضع الذم والمذح في الإنسان. العرض في اللغة هو موطن المذح والذم في الإنسان. وأيضاً يراد به الزنا وما دونه فالعدوان والبغي في الأعراب يحتمل أن يراد بها الأعراب بمعنى السمعة وموضع الذم والمدح في الإنسان فيعتدي عليه بالغيبة التي يشوه بها سمعته ويحتمل أن يراد بها الزنا وما دونه والكل محرم أهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض، ولا يمكن أن يظن أن أهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض، هم يعتدون، وإنما إذا نهى عن ذلك هم أول من ينتهي عن، وكذلك الاستغلالات على الخلق يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق، فللاستعلاء على الخلق. ينهى عنه أهل السنة والجماعة سواء كان بحق أو بغير حق والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره وحقيقة الأمر أن من شكر نعمات الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم والفضل الزيادة إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك فإنه ينبغي أن تزداد فواضع حتى تضيف إلى الحسن حسن لأن ذلك يزيدك رفعة عند الناس ولأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة فأما الإنسان إذا كان فقيرا مسكينا لا يجد ثم يقول أنا زاهد في الدنيا أي دنيا التي أجهد فيه إنما الزاهد من ملك الدنيا فزهد فيه وكذلك الذليل إذا ما قال أنا متواضع لله رب العالمين المتواضع حقا من آتاه الله رب العالمين رفعة فتواضع لله رب العالمين فهذا هو المتواضع الذي يتواضع في موضع رفعته هو المتواضع حقيقة فإذا إذا من الله عليك بالفضل على غيره الفضل الزيادة وقد بينا أن الفضل الزيادة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث البخاري وغيره في الرؤيا التي رآه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه أُتيه بقدح فيه لبن فشرب حتى وجد الرية في أظفاره قال ثم عطيت فضلي يعني ما فضل أي ما زاد بعد أن شرب عمر قال فما أولتها يا رسول الله قال العلم فالعلم كما ترى إذا رأى الإنسان اللبنة فهذا تأويله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السنة يدعون إلى هذه المكارم من مكارم الأخلاق ويدعون إلى عدم الاستطالة على الناس بحق وبغير حق معنى قوله بحق أي حتى لو كان له الحق في بيان أنه عالم مرتفع لأن السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء والطرف أو يقال إن معنى قوله عن الاستطالة بحق أن يكون أصل استطالته حق بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان فيعتدي عليه أكثر فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ينهون عن الاستخالة والاستعلاء على الخلق سواء كان ذلك بحق أو بغير حق وصل العياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان فتراه يمنعه هواه طارة والكبر أخرى ثم يجبك معاني والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران والله لو جرت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني الكبر والهوى والله ما في النار إلا تابع هذين فاسأل ساكن النيران والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاد قال وأهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق أيما ما كان منها عالية كالصدق والعثاف وأداء الأمانة ونحو ذلك وينهون عن سفسافها فيأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها كالكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك السفساف هو الأمر الحقير والسفساف الرديء من كل شيء وهو ضد المعالي والمكارم أصل السفساف ما يطير من الغبار غبار الدقيق إذا نخل هذا الذي تراه من غبار الدقيق إذا نخلة تراه طائرا هذا هو السفساف وكذلك التراب إذا أثير إذا أثير التراب و وجدت ذلك العثيرة وجدت تلك الذرات تعلوا فهذا هو السفساف فهو الرديء من كل شيء هو ضد المعالي والمكار. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما أخرجه أضياء في المختارة وابن عساكر في تاريخ دمشق وهو حديث صحيح وذكره الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صحيح الجامع إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجوادة يحب معالي الأمور ويكره سفسافها إن الله كريم يحب الكرماء جواد يحب الجودة يحب معالي الأمور ويكره سفسافها فهذا حديث صحيح جلنا فيه الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم على هذا الأمر الكبير من صفات أهل السنة فيما قرره الآئمة وهو أن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سكسافة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما يقوله أهل السنة والجماعة ويفعلون من هذا الذي ذكره ومن غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وهذه حال ينبغي أن يتنبه له أننا في كل ما نقول وفي كل ما نفعل ينبغي علينا أن نشعر حال قوله أو فعله أننا نتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإفلاص لله لتكون أقوالنا وأفعلنا كلها عبادات لله عز وجل ولهذا يقال وهذه قاعدة من القواعد العظيمة النافعة إن عبادات الغافلين عادات وعادات المنتبهين عبادات هذا مهم إن عبادات الغافلين عادات يعني الرجل الغافل الذي لا يحرر النية ولا يلتفت إلى الاتباع يصل يعني إذا سمع الألام يصلي ولكنه يصلي عادة ولا يصلي عبادة يعني روح الصلاة غائبة فيصلي صلاة لا خشوع فيها ولا روح لها، فتكون عبادته عادة لأنه غافل فعبادات الغافلين عادات وأما عادات المنتبهين فعبادات يعني يأكلوا ويشرب ينام ينوي أن يتقوى بذلك على العبادة لله رب العالمين فتتحول العادة إلى عبادة بهذه النيه فقال الشيخ ولهذا يقال إن عبادات الغافلين عادات وعادات المنتبهين عبادات فالإنسان الموافق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات فليحرص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينال بذلك الأجرة ويحصل به كمام الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة لا تنس جواب الشرق فإنه لم يأتي بعد لما أخبر كان ماذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة هذا الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بهذا الأمر أخرجه الإمام أحمد وعبو داود وابن ماجه وابن أبي عاصم والآجري واللالكائي والحاكم وهو صحيح وتجده في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة عنه أن الأمة ستخترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة أن أمتها الأمة لها مدلولان أمة الإجابة وأمة الدعوة أرسل الله رب العالمين كل نبي إلى قومه خاص إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أرسله إلى الناس عام كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة وأرسلته هذا من خصوصيات صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عموم الخلق في الأرض وإلى الجن أيضا إلى عموم الخلق إذا اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأبطار هم من أمة محمد من أمة الدعوة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني من أمة الدعوة لأنه مرسل إليهم جميعا يدعوهم جميعا إلى دين الله وإلى الإسلام العظيم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دقل النار وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح إذا الناس كلهم من أمة الدعوة كلهم مكلفون بأن يطيعوا النبي المأمور وأن يدخلوا في الإسلام العظيم هذه أمة الدعوة الذي يستجيب هذه أمة الإجابة فمن أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في أمة الإجابة يعني في من أجاب وأما الكل وأما الناس كافة فالنبي مرسل إليه بل مرسل إلى الجن أيضا صلى الله عليه وآله وسلم ففرق بين أمرين. فإن عدم التفريق بينهما يحدث أحيانا خللا كبير أمة الإجابة أمة الدعوة أخبر أن أمته يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وهم مفترقون فاليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة إذن لم يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أخبر عن أمة الإجابة قال وستخترق هذه الأمة لأن الآخرين مفترقون أصلا بل حدد النبي صلى الله عليه وسلم عدد الفرق عندهم هذه على 71 هذه على ثنتين وسبين قال وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة لا أمة الدعم ستفترق على 73 كلها تنسب نفسها إلى الإسلام كل هذه الفرق تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة لا يلزم من ذلك الخلود في النار وإنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول النار هذا مهم لا يلزم من دخول فرقة من تلك الفرق أنها مخلدة في النار لا يلزم هذا ولذلك إذا سئل مثلا بعض العلماء كبار عن جماعة كذا يقول هي في النار مثلا أو يقول هي فرقة النارية أو يسأل هذه الفرقة فرقة النارية فيقول نعم لا يعني أنه يكفرها ولا أنه يخلدها في النار وإنما يقول هؤلاء وإن كانوا منشوبين إلى أمة الإجابة وهم داخلون في أهل القبلة إلا أنهم ببدعتهم في النار فما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهل البدع إذا لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة لا يلزم من ذلك الفلود في النار وإنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول النار منها ما هو مخلط منها ما هو مخلد يعني أنه قد يخالف أصول الإسلام جملة فمنها حينئذ يكون ناريا مخلدا ولكن لا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار أن كل من دخل النار من تلك الفرق فهو مؤبد مخلد فيه ولكن على حسب الأصول التي تعتلقها تلك الفرقة فإن كانت مما يصادم أصل الإسلام يعني مما يستوجب الحكم عليه بالكفر فذلك وإلا فلا وهذه الثلاث والسبعون فرقة هل وقعت الآن وتمت أو هي في المنظور يعني من قادم الأيام قال أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا إنها وقعت وانتهى وصاروا يقسمون أهل البدع إلى خمسة أصول رئيسة ثم هذه الأصول الخمسة يفرعون عنها فرقة حتى أوصلوها إلى 72 فرقة وابقوا فرقة واحدة وهي أصل السنة والجماعة لا يقال أصول رئيسية هذا خطأ لأن الشيء لا ينسب إلى نفسه وإنما يقال إلى خمسة أصول رئيسة حتى أوصلوها إلى 72 فرقة وابقوا فرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة قال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبهم هذه الفرع ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى خمسة أصول ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع حتى يتم العدد حتى إننا نجعل الفرع أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع واحد فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة لأن الحكم بالابتداع على فرقة من الفرق وقد فصل ذلك الشاطبي في الاعتصام في متى يحكم على أنها فرقة والمخالفة للأصول ما هي الأصول التي تخالف وما هي المخالفة التي تكون لتلك الأصول عند المخالفة وعند ثبوتها فهذا أمر كبير ولذلك التكلف في حصر ذلك حصرا عدديا أمر لم يدل عليه دليل في كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا؟ لهذا الذي ذكره الشيخ ولأمر سيذكره بعض أيضا وهو أنه كما جدت عند الذين وعلى الذين عدوا تلك الفرق في الزمان الذي مضى جدت في عصرنا هذا فرق لم تكن موجودة عندهم يعني لم يكن الإخوان المسلمون ولم يكن القضبيون لم يكونوا ولا البهائيون لم يكونوا عند من عد تلك الفرق في السابق وهي من الفرق المبتدعة فإذا سياتي في مقبل الأيام أيضا فرق ستجد فرق أيضا ومخالفات أهل السنة والأصول أهل السنة وهذا يشبه ما صنعه كثير من أهل العلم أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة فتكلفوا العد من أدل أن يوصلوا ذلك إلى العدد الذي قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص ويخالف بعضهم بعضا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل لذلك سقفا وجعل لذلك حدا وذكر شيئا وسطا فقال صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله فهذا سقفها وأدناها وليس فيها دني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك فيقول صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فهذا في العبد؟ بعض أهل العلم تكلم وقال منها ما يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق باللسان ومنها ما يتعلق بالعينين ومنها ما يتعلق بالأذنين ومنها ما يتعلق بالجوارح غير ذلك من شعب الإيمان فكذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي يعني أمة الإدارة لا أمته الدعوة وستفترق أمتي على ثناة وسبعين فرقة الناجية منها واحدة قالوا وما هي رسول الله في اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال الجماعة فأبهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفرق ولم يذكره فلا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى خمسة أصول كما فعل بعض أهل العلم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 من أجل الوصول إلى ذلك الحد فشيء لا حاجة إليه قال فالأولى أن نقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا ولكننا نقول بلا شك إنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم منها ما خرج فأبعد خرج عن الصراط وأبعد في الخروج ومنها ما خرج خروجا متوسطا ومنها ما خرج خروجا قريبا ولا نلزم بحصره ولكن نلزم بمعرفته لا نلزم بحصرها هذا مسلم ولكن نلزم بمعرفتها حتى لا نوافقها في أصولها وحتى نحذرها ونحذر منها قال ولا نلزم بحصرها لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عبدها العلماء يعني في القديم كما هو الواقع فقد خرجت فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين وعلى كل حال فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضر أن أمته أمة الإجابة ستفترق على ثلاثة وسبعين على ثلاث وسبعين فرقة كلها ضال وفي النار إلا واحدة ثم فصل تلك الواحدة وهي لما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الجماعة الجماعة يعني التي هي جماعات تنظيمية يعني لها كوادر ولها بيعة وعمل سري وغير ذلك الجماعة كما مر ذكر ذلك في بداية شرح الشيخ لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي بيان معنى أهل السنة والجماعة أهل السنة الذين يلتزمونها يؤمنون بها ويعملون بها يعلمونها ويطبقونها والجماعة يجتمعون على ذلك لا أنهم جماعة بالمعنى لاستلاح ولكن كما سيأتي وهو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن غيره أيضا من الصحابة ورد الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحد أن تكون على الحق ولو كنت وحد فليست القضية بكفرة العدد ولا يضر طريق الباطل ولو كثر عدد السالكين فيه ولا شنك ولا يوئسنك طريق الحق ولو قل عدد السالكين فيه فإن على الحق من الأمارات اللائحات الواضحات ما يدل عليه وكذلك على الباطل ما يدل عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجماعة. يعني التي تتمعت على الحق ولم تتفرق فيه أهل السنة الذين أعلمونها ويتمسكون بها ويطبقونها ولا يحيدون عنها والجماعة يعني الذين يجتمعون على ذلك ولا يشدون ولا يخرجون عنه وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وهذا من كلام شيء الإسلام رحمه الله تعالى يضمه إلى ما سبق قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب وهذا أخرجه الترمذي وغيره وكذلك أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وقال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في صحيح الجامع هو حديث حسن هم كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه المتمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب هم أهل السنة والجماعة هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر رحمه الله تعالى ما عليه أهل السنة من الاجتماع وعدم الفرقة والإلتفاع على السنة قال لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على تلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاري صار المتمسكون بالإسلام المخض القادس عن الشوق هم أهل السنة والجماعة هذا جواب ما ذكره من شرط لأنه قال لما أخبر لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا كان ماذا أين جواب هذا الشرط أين جزاؤه مر فعله فأين جزاؤه لما كان كذا وكذا صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشعور هم أهل السنة والجماعة وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحا وهذا يدلك على جرمي وعظم جرمي وإساءة من يطعن في الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم علامة ثارقة كما ترى من حيث الاتباع بل إنك لا يمكن أن تعرف قبيلا من دبير ولا يمكن أن تعرف الخير من الشر إلا إذا كنت على منهاجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الفرقة النادية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أي وما عليه أصحابي اليوم رضوان الله عليه فلابد أن تعرفهم فإذا طعنت فيهم أو طعن فيهم طاع فقبلت طعنه فراء من تصير وكيف تكون ناجية وكيف يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على انتهاج نهدي من قعن فيه؟ هذا يعقل إذن هذا الباب ينبغي أن ينفق وأن يدافع عنه ليظل موصدا لأن فتحه فيه كثير من الشر بل فيه الشر كل نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله